111. بسم الله الرحمن الرحيم 112. والذاريات ذروى 113. فالحاملات وقرا 114. فالجاريات يسرا 115. فالمقسمات أمرا 116. إنما توعدون لصادق 117. الدين لواقع والسماء ذات الحبب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 111. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 112. وبالأسحار هم يستغفرون 113. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين 115. وفي أنفسكم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 113. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما 114. قال سلام قوم منكرون 115. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين 116. فقربه إليهم قال ألا تأكلون 117. منهم خيفة 114. قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم 115. فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم 116. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم 117. قال فما خطبكم أيها المرسلون 110. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 111. لنرسل عليهم حجارة من طين 112. مثومة عند ربك للمسرفين 113. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين 112. فما فِيهَا فيها غير بيت من المسلمين 113. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم 114. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون 111. فتولى وَقَالَ وقال ساحر أو مجنون 112. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم 113. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم 114. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم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 111. إنهم كانوا قوما فاسقين 112. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون 113. والأرض فرشناها فنعم الماهدون 114. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون 115.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 111. قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 112. أتواصر به بل هم قوم طاغون 113. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 110. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 111. ما أريد منهم وَمَا من رزق وما أريد أن يطعمون 112. إن الله هو الرزاق ذو القوة 119. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون 110. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون